1. tusskâ min ayni aniyah 2. læs læhum tæram, ilæ من dårig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 وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت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 Fyolle, og kopenhør Og som ud vil have God For beguntige Allah